استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم قرأ الكلمات جيم جعل جلس نجاح حجاز نسج نضج حاء حمال حفيظة فحصة سحابة فتاحة مساحة خاء خارجة خلق فخارة ضخمة طبخة وسخة